بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماع وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها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 119. وما دم دم عليهم ربه بذنبهم فسواها ولا يخاف